خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم, وأنزل لكم من الأمعان ثمانية أزواج يخلقكم في بطول أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث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 إنه عليم بذات الصور وإذا مس الإنسان رضاه دعا ربه ملبا إليه ثم إذا قوله له نعمة منه ثم إذا قو له منه نحي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله ليضل عن سبيله.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 قل يا عباد الذين آمنوا استقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واتعة إنما يوفى الصابرون أجره بغير حساب قل إني أمثت أن أعبد الله مخلفا له الدين وأمثت لأن نكون أولى المسلمين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 لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاستقون والذين اجتنبوا الصاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحكمة أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفا ستنقذ من في النار لكن الذين استقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل بن السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا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 ومن يظهر لله فما له من هاد أَفَمَن يستقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وخيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا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 هل يستوي اليمثل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم متوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المؤسنين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 إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ ومن ضل فإنما يضل عليها وما أَنْتَ عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في ملامها فَيُمْسِكُ التي قضى عليها الموت فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعا قل أَوَلَوْ كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا فهو ملك السماوات والأرض ثم إليه توجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دوده إذا هم يستبشرون قل اللهم مقابر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك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 وبدأ لهم سيئات ما كتبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مسّل سر ضجعاتهم ما إذا خولناه نعمة من لا قال إنما أتيته على علم قال إنما أتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون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 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحزن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتدا وأنتم, وأنتم لا تشعرون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 ونفخ في الصور فطعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فيداهم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون غفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إِذَا جاءوها فتحت أَبْوَابُهَا وقال لهم وَقَالَ لَهُمْ خزنتها ألم يَأْتِكُمْ رسل منكم يَتْلُونَ عليكم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ مَا يَتَّقِ رَبُّكُمْ وَيُنْذِرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ خَطَّتْ كَلِمَةُ عَذَابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم, وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبط فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرض يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين